أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذِ القربى واليتامى واليتامى والمساكين و الجارِ القربى والجارِ الجنبِ وَالْمَرْضِيَّانِ صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وَنُرِيَ الْمَلَأَ مِنَّا مَا سَبِيلَ الْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله وأعتدنا والذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا جئ قان له قرين فشأ قرينا. فشاء قرينا وما Oh uh -huh. جاء الله ها بين فيلذنه فكيف إذا يومئذ يعد الذين كفروا معصاً رسول لو تسوى بهم الأرء الله حديثاً صدق الله العظيم